انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء مِنَ السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل النَّاسُ والانعام حذا اذا اخذت حتى 124. وظن أهلها أنهم قادرون, أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 125. ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقول لفضيله <تفكرون>